قال مالك في امام الحاج اذا وافق يوم عرفة او يوم النحر او بعض ايام التشريق انه لا يجمع في شيء من تلك الايام هكذا يقول مالك اذا صادف امام الحج يوم جمعة في حجه في منا عند الطلوع في عرفات في نزوله الى ايام التشريق بمنا بعد الحج ليس عليه جمعه ولكن اهل البلدة واي البلد من في السابق لم يكن فيها بنيان كما جاء في الحديث قالوا انا ابني لك بيتا بمن يقيك الشمس يا رسول الله قال لا من المناخ لمن سبق اذا لم يكن بها بيوت سابق ولكن بنيت الان بل توسعت جوانبها واصبحت قرية مستقرة واصبحت فيها لوازم القرية فيها القضاء وفيها الشرطة وفيها الامر بالمعروف وفيها الاسواق وفيها وفيها كل لوازم الحياة المستقر اهل من المستقرين اصحاب المدارس والمستشفيات والمحاكم وغير ذلك عليهم جمعه ولا لا لهم ان يجمعوا لانهم مستقرون اما الحجاج فليس عليهم جمعه اذا يقول مالك في هذا أمير الحاج إذا صادفته جمعة في أيام المناسك فليس عليه أن يجمع للناس